بسم الله الرحمن الرحيم اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبا خافضا رافعا اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثة فاصحاب الميمنه ما اصحاب الميمنه واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة والسابقون السابقون اولائك المقربون في جنات النعيم ثلثتم من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موظونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون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 من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكربون فلولا إذا بلغت الحلقون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 صادقٍ، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة عيب، وأما